سورة <العرف> يونس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رات تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الله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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين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 الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون في طغيانهم يعمن وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجلبه أو قاعدا أو, قاعدا أو مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا 119. كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم, من بعدهم لننظر كيف تعملون 111. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين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 يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ فلا تعقلون فمن أظلم من أذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاع عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في سبحانه وتعالى عن ما يشترون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضر في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم موج وجاء وظنوا أنهم محيط به إن دعوا الله مخلصين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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أن من, من يملك السمع والبصر وما يخرج الحي وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 حق يهدي الحق احق ان يتبع ام لا يهدي ام من لا يهدي إلا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 119. الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 110. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله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 ذابوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بالقاء إلا وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي فإلينا ما رجعون ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينه بالقسط وهو لا يظلمون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 فلا يستأخرون ساعة ولا يستقضون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أمر 124. كنتم به تستعجلون 125. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 126. ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما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 126. ورحمة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 127. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وَمَا يَعْزُبُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْلَرٍ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرٍ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ 119. عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قول لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الضل و 113. إلا يخرصون 114. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 116. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني 116 له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 117 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم ثم قدوو إلي ولا ت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 119. كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 110. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا, ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به كَذَلِكَ كذلك نطبع على قلوب المعتدين 118. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم 117. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 118. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه تكون لكم في الأرض وما نحن لكم وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اعطوني بكل ساحر علين فلما جاء السحرة قال لهم سألق ما أنتم ألقوا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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِلِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 أولتما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم طيبة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه وَمَلَأَهُ زينة وعور في الحياة الدنيا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 وجا وزناب بني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فيرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا 119. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 110. آل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 111. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من عن 113. عن آياتنا لغافلون 114. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الك رَسَالِينَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيتهم حتى يروا العذاب الأليم فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لَمَا آمنوا كشفنا عنهم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 لنفس آتٍ تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وأنذر ع خَلَوْا مِنْ قَبْرِهِم قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا 121-واجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 122-ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 123-وأن الله بضر فلا